and keep گوی ضرور ذلك کا والله ذو الفضل مری میلو ن کم علن دُ من تًُا ط إى ب منغ ب الشزتفينا بأكون بماق ت فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله فِيرَ لَن كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ له نار والله خير رزق